كِلْتَا <تيلت> الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ سَتَقُومُ امَتًا وَلَئِن دُعِيتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ قَلَبًا قال لَهُ صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَهُ لَا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 فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا وَيُرْسِلَ عَلَيْنَا تماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ما هو غورا فلا تستطيع له طلبا وأحيط بثماره فأصبح يقلب كفه عليه على ما أَفَقِفِهَا وَيَخَوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان أنت أصير هنالك الولاة لله الحق هو خير ثواب وخير عقبة وَأَضْرِبَ لَهُمْ مَثَالَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أنزلناه مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَعْتَ طَبِيعَةُ النَّبَاتِ الْأَرْضِ فَقَالَ مَنْ يَعْلَمُ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 وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَأَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا فَلَقَدْ جِئْتُمْ كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفيين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغاد صغيراً ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا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 تا خذون و اولیاء من دونی وهم لكم عدو بئس